د ي ب ر ك ت كعب وها تعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد ت ع د ل ه ا س ك ت كتير خدت إ ه مصر بسكوتة ما تستخسرش فيها صوتة بتكتب بكرة بشروطة في بشرة خير و م ن ا ي على